فتنة تثور في المسجد امتلأ المسجد بالرجال والنساء يتطلعون إلى قائدهم صلى الله عليه وسلم الذي صعد المنبر طالب الرأي شعبه في جريمة الافك فصاح سيد الأوس سعد بن معاذ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 لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين كلمتان قسمة الأنصار إلى جيشين حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد وحتى هم أن يقتتلوا تأزم الموقف ورقص الشيطان طربا لما يحدث وبكت عائشة التي تنصت خلف بابها من هول المسافات التي وصلت إليها الأمور فالعبارات التي تفوه بها ابن عبادة دفاعا عن رأس المنافقين في ساعة غضب خطيرة خطيرة ولا تقل عنها كلمات ابن حضير حين وصف ابن عبادة بالنفاق هنا يبرز دور القيادة هنا محكها فالغضب أطلق كلمات كالرصاص الطائش تحت سمع وبصر قائد أهين في عرضه وافتري على زوجته موقفان يتكرران في كل زمان موقف من تجتاحه الحمية فيجاوز حدوده وموقف من يغضب لله فينسى حدوده لا هذا الموقف سنة ولا ذاك والرصاص الطائش لا يجني حصاده سوى أعداء الدين والوطن ما يهمه هو هذا القائم فوق منبره فهو القائد والقدوة وهو السنة التي لا تنطق عن الهوى قتل الفتنة والحمية في مهدها ونظر إلى مستقبل دولته ودعوته وشعبه فهم ثروته اتجه لهم بقلبه بكليته يهدئهم يسكنهم حتى ساد الصمت في المسجد ثم صرفهم فانصرفوا ليعيدهم بلال بعد ساعات إخوة من جديد ليكتشفوا كم هو محب وحكيم هذا القائد الذي لم يرجح طرفا من شعبه على طرف ولم يوظف طرفا ضد آخر بل لم ينتصر لنفسه على حسابهم أو حتى يظهر تأييده لمن انتصر له عادوا يكتشفون كم يداري وينطوي على جراحه من أجلهم أما حبيبته المظلومة فتفاقم حزنها حتى همت بأمر خطير كادت تندم عليه